119. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 110. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله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 كهم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم.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 112. أعلم ما لا تعلمون 113. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 119. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 110. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتقتموا الحق وأنتم تعلمون 110. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 111. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واذنا جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب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 122. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين 123. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون